هذا البرنامج يعنى بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية، ونستطرد في الحديث معرفيا وتاريخيا وأدبيا، ونجعل الغاية الأولى أن نفقه عن الله جل وعلا كلامه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده قال ربنا والقرآن للذكر، الذكر هنا بمعنى الشرف والعزة، ومن قرائن ذلك قول الله تبارك وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك. وسوف تسألون أي وإنه لشرف لك ولقونك، فقال ربنا جل وعلا هنا والقرآن للذكر، تقع لفظ للذكر صفة للقرآن، ثم بين جل وعلا بعد ذلك قوله والقرآن للذكر بل الذين كفروا، فنلحظ أن جواب القسم محذوف ولم يؤت به، وذلك لأن احتمالاته كثيرة جدا، لكن ينبغي أن يكون الضابط فيها ما يتعلق لمسألة الرد على مزاعم قريش، فيصبح من التقدير في جواب القسم والقرآن ذي الذكر إن محمدا لرسول إن القرآن لحق إن هذا كلام الله إن الوعد والوعيد الذي جاء به القرآن واقع لا محالة كل ذلك مما يحتمله جواب القسم